ولدت في زاوية العالي والأسود بيتي خطيئة لا يفهم الرشادة عائلة تبع الضعيفة للظلمات تقايق بالددامي الرواح الناجاتي كنت طفلا والعين تحمل سؤالها ما الثنب وما الخطب وما هذا المثال كل يومي يشبه السكين في الظهر كل نفسي يشكني كأني محباة القهر وفي ركن السجن تزحف وأفعى تداعبني كأنها أمي في دعوة تطعموني تروغوني تحرسوني ثم تهنس أنت ملكي لا تخني في سكات الخوف نضض فكري كالسهام قلت سأهشم أيدي لو في المنام نظرت في المرأة لم أوجوده فقطعت فامي لأسكت جلو لكنه لم يكن هارضا جابانا ألصر خطرت لانطلطت على الأحزانة نزفت في الأرض ونمت خطوتي فصبت في الظل لأن أبدا موت تعلمت السيف وكيف السم يقاتل كيف الهواء يميل والليل يباغت تدربت في نفس الأفاعي وأقوتها حتى صرت لها سيدة وفتنتها وبين ألواح النار والدمي لمحت في الجاحيمي وجود النعمي تتشيري ملك الرقة والوردي في عينها ملاذي وحلم المفرد ما قلتها لها فصبتي شهادة وحبي مثل البحر فيه السيادة كنت أخشى أن تراني كمسغ مخيف وقلبي يناديها لا تكوني حفيف في الليل الأسودة اجتمع الأبطال كي نقتل الشرى ونكسر الأقفى الموزان طاغية القرون اللعينة جاءت ساعة فكن السكينة قاتلت بسيفي وفوق كل جرح نبض صوتها لا تذهب للصرح طلت. لو مت فحبي لاكي وصيتي ودميه وستهك وذكراكي هو تسوتي تواعيني عليها تبكي بلا صوتي والريح تحمل اسمي مع كل نعوتي لا تبكو عليها فأنا لم أمت إنما صرته سطورة لا تثنى ولا تنست إذا سامحت في الليلة سوفي والأفاعي فتذكر إيهور سيد الطموع والبقايا في سكرات الخوف نبضى فكري كالسهام قلت سأهشي مقيدي لو في المنام لا نظرت في المرأة لم أوجودي فقطعت فميلي لأسكت جلو أعودي لكنه لم يكن هربا جابانا الصرخة رجلين قلطت على الأحزانة نزفت في الأرض ونمت خطوتي فصرت في الظلي نبضى موتي لفتنتي وبين ألواح النار والدم لمحت في الجحيم وجودني عني تتشيري ملك الرقة والوردي في عينها ملاذي وحرمي المفرد ما قلتها لها فصمت شهادة وحبي مثل البحر فيه الزيادة كنت أخشى أن تراني كمسخ مخيف وقلبي يناديها لا تكون حفيف في الليل الأسود اجت مع الأبطال كي نقتل الشرة ونكسر الأقفال الموزان طاغية القرون اللعينة